ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتست من فوق الأرض ما لها من قرار يسبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل عَنِ اللهُ مَا يَشَاءُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ممن قناهم سرّا على نيت من قبل أن يأتي يوم البيع فيه ولا خلل. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ما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 وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ